لِيبْ يَا يَفْدِيكِ نَشِيدِي وَإِلَيْكِ أُهْدِيهِ قَصِيدِي وَسَيَعَنُوا دَوْمًا تَرْدِيدِي لِيبْ يَا حُوَّى لِيبْ يَا يَفْدِيكِ نَشِيدِي وَإِلَيْكِ اهديه قصيدي وسيعلوه دوما ترديه ليبيا حرور ليبيا يمتيك نشيدي وليكي اهديه قصيدي وسيعلوه دوما ترديه ليبيا حرور قاد حارب القوم يضاموا ت فله ذل ان وله موتات تتردد احشى اصرا وتفليم يا حلا قاد هدم بيت رحماني وانتهك حقوق الانسان لكن ساصيح بالقراني ليبيا يا الله ليبيا <صير> يفتي كناشيف دي مشي دنيكي قصيدي وزهير ودمم من ليبيا يا الله يا أهل بلادي يدى تهنوا ليصرع إخواني ومنوا فبني الإسلام بكم أمنوا بي بياح الله بلغازي تنضي بإباءي حزم يعاني تنـا في دماه يبكي يا الله ذيابه يذكيني شدي يا وحداني اهتيه قصيدي سيعاد ونقمن ترتيدي في الزاوية ساد قتالي وبطبوق جمع الأطالي والجبل الغربي العالي يا حضر يا يفتيك نشيتي وبذلك محتيه يا يا ودم من ترثيد فيك يا الله من في الغرب القوي وشبابي مناني ابي وبيم صادر الغرب عصي يا عرا سنرد جموعا طغياني بعزيمه اهل الايمان ونقهر ارض الزناني يا عرا سيعلن سيعلن دوام عيد يا الله يا قوم طلب الصلصنه دي بالحق على نجهان دي يا عاده مجد نجدان سننكم كيف دمعا بماقي وسنطرد كل افعاقي وسيهتف في الكون رفاقي ليبيا الله بيبيام ديك نشيدي نشيدي نشيدي قومتي قصيدي رزيا لي بيا ينفديك لشيدي والى نيكي اهدي قصيدي وسيعنوا دوما ترديدي يا عب